قليلا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تسلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا على الخاشعين الذين يظنون أَنَّهُمْ ملاقوا ربهم وَأَنَّهُمْ إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون